وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فهما يومان يوم الدنيا ويوم الآخرة والله تبارك وتعالى قال وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون أي لا هي الحياة الحقيقية لو يعلم الناس ذلك فلا شك أنني إذا كان عندي دار فانية ودار باقية وعندي مسك عقل فلابد من العمل للباقية دون الفانية ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث إبن سعيد الخدري عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا والله ما الفقر أخشى عليكم أنا لا أخاف عليكم من الفقر ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة هذه الدنيا أن تفتح لكم زهرة هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم انظروا إلى هذا الحديث يقول أنا لا أخشى عليكم الفقر هل الفقر أفضل من الغنى أو أن الغنى أفضل منه مسألة قد بحثها العلماء فإذا كان الرجل يأتي بالمال من حله ويدفعه في حقه فهذا خير من الفقير لماذا؟ لأنه نفعه متعدي ماله انتفع به الفقير والمسكين وذا الحاجة فتعدى نفعه وخيره إلى غيره فلا شك. أن المال حينئذ هو نعم الصاحب نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعرف فيه حقه ويأتيه من حله بخلاف من لا يعبأ كيف يكسب المال من حلال أو من حرام ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالمال لا يمدح لذاته كما أنه لا يذم لذاته فإذا كان صاحب المال ليس عاملا بحق هذا المال وليس لأصحاب الحقوق فيه نصيب عند هذا البخيل الشحيح وربما السارق لهذا المال فلا شك أن الفقر حينئذ أحبوا إلى الله عز وجل وأنفعوا للعبد على الأقل أنه لا يحاسب على شيء يوم قيامة يحبس الأغنياء ويدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام ليه عشان ما عندهمش اموال يحاسبوا عليه من نوقش الحساب عذب كما قال عليه الصلاة والسلام اما الاغنياء اصحاب الجد فهم محبوسون ليسألوا عن اموالهم من اين اكتسبوها وفيما أنفقوها فإذا نجوا فهم أفضل من الفقراء وإذا تعثروا ولم يعملوا بحق الله تعالى وحق الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات في أموالهم فالفقر أفضل من الغنى حينئذ وهذا منتهى البحث منتهى البحث فيما يتعلق بأيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر فيقول عليه الصلاة والسلام لا والله ما الفقر أخشى عليكم أنا لا أخاف عليكم من الفقر هو معه أي يعني يخاف منه ليه أو يخاف عليه ليه ليس معه ما يفسر عليه دينه قال ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرات هذه الحياة الدنيا تفتح عليكم الدنيا بزيناتها وزخرفها ونضارتها وبهرجتها فيفتن بها العبد فيفتن بها العبد المسلم إذا لم يكن عنده رصيد من الإيمان والتقوى والخشية لله عز وجل وتفتح عليه الدنيا فإنه حينئذ تفتح عليه أبواب الفتن أبواب الفتن وكما صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال شاب الشيخ على حب سنتين حب المال وحب العيش حب المال وحب العيش الاثنين دول يهرم المرء وهما معه يهرم يكبر ويصير هرما أي رجلا شيخا كبيرا وكذلك المرأة العجوز معها صاحب لها حب المال وحب الحياة ولذلك قال النبي عليه السلام إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفس في روعي حدثني وقال يا محمد يعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها اللي مكتوب لا ياخده واللي مش مكتوب له مش هياخده مهما حاول قال ومهما حاول كذلك أن يدفع عن مكتوب لا يقدر على ذلك لا بد أن يصل إليه رفعت الأقلام وجفت الصحف ولو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا ينفعوك بهذا الشيء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو اجتمع آل السماوات والأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه إذا مرد الأمر كله لقدر الله عز وجل والذي كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فحينئذ إذا كان الأمر كله بيد الملك سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون عمل العبد مع الملك لا مع أهل الدنيا لا مع أهل الدنيا قال ولكني أخشى أن تفتح عليكم ظهرات الدنيا فتنافسوها أي فتتنافسوا فيها وتقتتلون لأجلها وتراق الدماء وتهتك الأعراض بسبب الدنيا بسبب الدنيا والتنافس عليها وأكل أموال الناس بالباطل ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها أي كما تنافسها من كان قبلكم حتى أهلكتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن تحذو حذو السابقين، أن تحذو حذو السابقين، حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذه الأمة شخصية مستقلة. بعيدة كل البعد عن شخصيات الأمم السابقة وأن يجعل لكل عبد مسلم موحد شخصية تميزه عن بقية شخصيات أهل الأرض إلى قيام الساعة حتى تكون هذه الأمة مميزة في مجموعها وفي أفرادها وفي أفرادها فتهلككم كما أهلكتهم فقام إليه رجل من أصحابه وقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر يعني انت بتحذرنا من الدنيا ليه اذا كنا احنا بنكسب هذه الاموال من طريق حلال ومن طريق الغنائم التي احلى الله تعالى لنا فهل يمكن ان يأتي الخير بالشر بيسأله سؤال استنكاري بلون تخاف علينا من ايه اذا كان الخير لا يأتي الا بخير وظن انه لا يمكن ان يأتي بشر فعلى تخافوا علينا اذا فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة من الزمان وهو يخطب على المنبر ثم افاق يمسح الرحضاء والرحضاء هو العرق الشديد جدا وبالذات كلمة الرحضاء لا تقال إلا لعرق الحمى فكأن النبي عليه الصلاة والسلام استعظم جدا سؤال السائل حتى شق عليه ذلك وغرق في عرق هو يخطب الناس على المنبر ثم بعد ساعة والمقصود بالساعة البرهة من الزمان لا ساعة المعلومة الآن ثم قال أين السائل إن الخير لا يأتي إلا بخير إن الخير لا يأتي بالشر من الذي قال هذا فيكم فقال رجل أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله فقال النبي عليه السلام إن الخير لا يأتي إلا بالخير إن الخير لا يأتي إلا بالخير إن الخير لا يأتي إلا بالخير كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهذا الرجل ولغيره ممن يستمع وللأمة إلى قيام الساعة الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير لكن أو خير هو هذا الذي أحذركم أنا منه أو خير؟ أأنتم على يقين أن خير لا شر فيه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا غالبا ما تحمل فيها الخير والشر فليس الغنى عن كسرة العرب ولكن الغنى غنى النفس وغنى القلب فهذا هو الخير الذي ليس بعده خير أما المال فإنه غير مأمون أن يودي بصاحبه الهلكة فيتنافس الناس على المال وعلى الدنيا حتى تهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم ثم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا عظيما جدا فيقول وإن مما ينبت الربيع فصل الربيع الذي تنبت فيه الخضرة والأشجار وغير ذلك تورق فقال وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم ما معنى هذا إنه بصلا بيقول لهم أنتوا عارفين فصل الربيع الذي تنبت فيه الخضرة آه. قال إن البهائم والدواب تأكل من هذه الخضرة بلا وعي لكسرتها حتى تكون الخضرة سبب في قتل البهائم والمواشي إلا ما أكلت قدرا يسيرا منه الفلاحين يعرفوا كلام ده الفلاحين يعرفوا ان البهائم لو تركت لنفسها تأكل من خشاش الأرض ومما تنبت الأرض ربما تأكل حتى تنتفخ تماما فتنفجر وتموت يعلمون ذلك الا التي تأكل قدرا يسيرا بتوجيه من صاحبها يضع لها شيئا من البرسيم تأكله ثم لا يضع لها شيئا آخر حتى يتم صرفه فهذه هي آكلة الخضر التي تأكل قدرا يسيرا فإذا انتفخت خاصرتها استقبلت عين الشمس فبالت وثلطت فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للرجل الذي عنده مال كثير عنده مال كثير ولكنه يقول بها هكذا وهكذا ويعطي منه الفقير واليتيم والمسكين وذا الحاجة ويفك كرب المكروبين ويغيس الملهوفين، فنعم المال هو حينئذ كالذي أو كالتي تأكل من خضرة الأرض ثم تصرف هذا ثم تجدر فتأكل مرة أخرى فتأكل مرة أخرى فتمتلئ فتصرف هذا ثم تأكل ثالثة وهكذا فهذا كصاحب المال الذي يجمع من حله ثم يفرقه ويوزعه على أصحاب الحاجات فنعم المال هو حينئذ إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة الكرام فلنعلم أن المال لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته وإنما بفعل صاحبه أسأل الله تعالى أن يجعلن وإياكم من الأثقياء الزاهدين في الدنيا المقبلين على الآخرة أقول قول هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دعوة فوق السحاب